وَإذاَا مَا أُزِلَ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضهُمْ إلى بَعْضه اليَرَكُم مِنْ أَحَدَ ثمَُّا صَرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلوبَهُم بأََّهُم قَوْم لا يَفقَون.